افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهات اللذين ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم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 فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون صدق الله العظيم